ان هذا لسحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه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 أولئك ما النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقطي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَاتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهِ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِيَ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنْ يا اخاف ان عصيت ربي قل لو شاء الله مات لوته عليكم ولا ادريكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون فمن اظلم نَفْتَرِي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ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 كنتم تعملون مَثَلُ مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به, فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام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 كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 ما لهم من الله من عاصم ما لهم من الله من عاصم انما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم فَنَقُونَ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنَّا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 قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن أم لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع اكثرهم الا ظن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 أم يقولون افتريه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله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 29. He will drain his Miyazaki, if they were praises once. 31. Indeed Allah never lets peopleть a little. 32. But they��서 them their counties. 33. And today we'll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 من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم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 لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزن كقولهم إن العزة لله جميعا هو العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء 111. إلا الظن وإنهم إلا هو الذي جعل لكم الليل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 فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قضوا الي ولا تنظرون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 وقال فرعون توني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقو ما أنتم ملقون فلما ألقو قال موسى ما جبتم به آ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 فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وَأَخِيهِ أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا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 وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَاتَّبَعَهُمْ فِي الْعَوْنِ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَن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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٌ وَرَزْقٌ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَ أَوْمُ الْعِلْمِ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 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٌ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ